ما نبالي بالأعادي وكل طاغي في بلادي جنود الدولة تنادي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة ما نتراجع في خطانة لو تراجع من سوانة نقدم على الموت برضانة حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة ونجهز مفخخاتي وندمر فيها الضغاتي بالموت تبدا حياتي انا طلاب الشهاده انا طلاب الشهاده نصمد في كل المعارك والكل فيها يشارك نوصل لك في عقر دارك حنا طلاب الشهاده حنا طلاب الشهاده لو تحالف كل عدانا نصبر ونكثر دعانا يكفي ان الله معانا انا طلاب الشهاده انا طلاب الشهاده لا تقولنها بعيدة نفتح بلاد جديدة وهذا الفعل اللي نريده هنى طلاب الشهادة هنى طلاب الشهادة قولنا واضح وكافي ما ينوى ما هو بخافي نذبحهم ذبح الخرافي هنى طلاب الشهادة هنى طلاب الشهادة خلافة قامت بقوة على منها النبوة تجمعنا فيها أخوة حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة ما نبالي بالأعادي وكل طاغي في بلادي جنود الدولة تنادي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة